حفظه الله تعالى وكتابا لقول نبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فالشكر موصول لشيخنا حفظه الله وسدد خطاه على تحمله على السفر واجابته لهذه الدعوه بصدر الرحم وحرصه الأكيد على نفع إخوانه وجلوسه مع أبنائه من طلبة العلم كما تقدم بشكره الجميل والشكر الجزيل إلى كل من كان سببا في هذا اللقاء ف الشكر إلى الجهات المسؤوله من رئيس دائره ارزغر ورئيس بلديه ياكولن وقائد فرقة اقليم الدرك الوطني نشكر لهم تكرمهم وتفضلهم وتعاونهم مع اخوانهم في اصلاح البلاد والعباد والشكر موصول ايضا للإخوة الذين حضروا وحضروا هذا اللقاء فجزى الله خيرا من كان سببا في هذا الجمع الطيب المبارك وجزى الله خيرا من كان سببا في الحضور للالتقاء بهذه الوجوه النيرة في ضياء السنه ان شاء الله تعالى وارشد الاخوه أن يحرصوا وان يحسنوا الاستماع ويحرصوا على تقييد الفوائد فإن العلم صيد والكتابه طيب. ولا يخفى عليكم أيها الاخوه أن هذه المنطقة منطقة القبائل قد شرفتها الله تبارك وتعالى بحبهم للعلم وأهل العلم ولهذا أنجبت هذه المنطقة جهابدة من أهل العلم والفضل وعلى رأسهم الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله وغيره من علماء هذه المنطقة الذين نفع الله تبارك وتعالى بهم البلاد والعباد وحتى لا اطيل على مسامعكم ايها الاخوه فاني احيل الكلمة إلى شيخنا ليحيي باطروعنا ويشنف لنا ويفيدنا بما فتح الله تبارك وتعالى عليه من العلم في هذا المقام وفي هذه الخطبه الموسومه بعنوان ابو يعلى الزواوي وجهوده في نشر العلم وإرساء قواعد الأمن في بلاد الجزائر، فليتفضل شيخنا مشكوراً <تصفيق> له. الحمد لله، الحمد لله المستعينه والمستهتة، نعوذ بالله من شرور خصنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له.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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا قل الله الذي تساءلون به والأحاء ما الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله ولن نحمد الله جل وعلا على ان اكرمنا ومن علينا في هذا اللقاء مع اخواننا في هذه البندى وفي هذه المنطقه العزيزه الى قلوبنا نحمد الله جل وعلا ونحن في يوم مبارك هو يوم الجمعه ولعلنا ندرك ساعه هي ساعه اجابه دعاء ونحن في ذكر الله عز وجل الموضوع الذي اختاره اخوانكم واشكر اخي على هذا التقديم ولكن أظن أنه عنوان دورة يشغل خلالي أول مرة أصنع العنوان هذا موضوع الذي طلب مني وهذا من اقتراح المنظمين جزاهم الله خيرا لتنظيمهم ولحسن اختيارهم لمثل هذه المواضيع المهمة في الحقيقة وخاصة في مثل هذه الأيام التي ربما اختبط الأمر على كثير من أبنائنا ونحن دائما وابدا في مثل هذه الحالات نحيل الأمر إلى ما كان عليه سلفنا. لأننا نتعبد الله عز وجل بالسير على طريقتهم وانتهاك منهجهم القويم هذا, هذا المنهج الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه العصمه كيف لا وهو المنهج الذي ارشد اليه نبينا عليه الصلاة والسلام انه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ سنه النبي عليه الصلاة والسلام هي سفينه نوح كما قال الامام مالك عليه رحمه الله سفينه نوح من ركبها فقد نجح ركوب السنه بالتزامها والسير على هدي صاحبها صلى الله عليه وعلى اله وسلم لزوم السنه علما وعملا وسلوكنا لزوم السنه في أقوالنا وأفعالنا لزوم السنه أولاً وأساساً في اعتقادنا لأن الاعتقاد هو أساس الأعمال كلها إذا صح صلحة الأعمال بعد ذلك لأن الأعمال في ديننا لا تبنى إلا على المعتقد الصحيح السليم الذي حققه سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ولهذا من تحقيقنا لهذا الأمر وسيرنا على نهج الأولين من هذه الأمة ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن جعل الخير في هذه الأمة في أولها لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الموضوع هو أثر عن إمامه من أئمة السلف إمام من أئمة التابعين قال عنه أئمة هذا الشأن أنه ثقه ثبت ثقيه ورع فاضل عليه رحمة الله هو محمد سيرين هذا التابعي الجليل الذي تربى في مجالس أصحاب رسول الله وكان خاصة بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي نال شرف ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة. حيث كان يخدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ارضاه وانس بن مالك عمر طويلا وممن لازمه من التابعين وكان ابرز تناميله هو هذا الامام محمد بن سيرين الذي ينتسب إلى عائله أفرادها كلهم من أهل العلم والفضل محمد أكبرهم وأفضلهم أي أكبرهم علما ومن إخوانه أنس ابن سيرين ويحيى ابن سيرين ومعبد ابن سيرين و حفصا بن تسيرين رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين كانوا جميعا علماء ثقات اثبات هذا الإمام الجليل الذي ولد في سنة واحد وثلاثين لهجرة نبينا عليه الصلاة والسلام وتوفي في السنة العاشره بعد المئة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تميز به عليه رحمة الله أنه يعتبر أول ناقب لاساليب الاحاديث وهذا بشهادة أئمة هذا الشأن أول من عرض في نقد أسانيد المتون والتفتيش عن رجالها وأصحابها ومعرفة افتقاط من غيرهم هو محمد النسيري عليه رحمة الله تبارك وتعالى حتى رجعت إمامة هذا الشأن في زمانه له وزمنه من أشرف الأزمنة لأنه زمن التابعين الذين جاءوا بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتتمروا على الصحابة. محمد بن سيرين اختص بانس وروى عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم ولقي ما يقارب الثلاثين صحابيا وهذا كلما زاد زاد في فضل ومنزله الامام اي التالي كلما لقيا عددا كبيرا من الصحابة كلما عد هذا من فضله أو زيادة في فضله عليه رحمة الله جل وعلا هذا الإمام له أقوال معطورة عظيمة عظيمة أبرزها الأثر الذي رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه والمنسوب إليه وإن قاله غيره من الأئمة وقال ابن رجب رفع روية مرفوعا ونسب إلى بعض الصحابة ك. علي بن أبي طالب وأبي هريرة إلا أن هذه كلها لا تصح لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح كذلك أنه من أخوال هؤلاء الصحابه والصحيح أنه ينسب إلى بعض الائمه اولهم محمد بن سيرين عليه رحمه الله ينسب الى الامام مالك عليه رحمه الله تبارك وتعالى وينسب الى انس بن سيرين اخو محمد يروى انه في مرض وفاته صاره بعض الطلب وهو على فراش مرضه فنصحهم وهذه عادة الأئمة والعلماء أنهم ناصحون للأمة على كل أحوالهم ولا يغشون أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يغشونهم لا بشتخوت عن قول الحق ولا بالسكوت عن انكار المنكر ولا بتحريف الاقوال وتزييف الحقائق يتزلفون لاهل الباطل أولون اهل الاهواء كانوا ناصحين عليهم رحمه الله تبارك وتعالى ينطقون بالحق ويقولون الحق ولا يخشون في الله لومه لائم بل وكانوا يتقربون الى الله جل وعلا بمثل هذا العمل ويعتقدون انه من اوجب الواجبات عليهم فانس ابن سيرين وهو على فراش مرضه لما ظاره هؤلاء قال يا معشر الشباب يا معشر الشباب ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم لان في هذا الزمن بدات الفتنه بدات الفتنه والفتنه في الامه بدات بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين ذاك أصبح السلف يقولون سموا لنا رجالهم قبل ذلك كان الاصل في الرجال العداله والاصل في الروات لاستقائها فلما وقعت فتنه تغيرت الاحوال هذا في الزمن الاول فكيف بغيره من الغزمن فكيف بزمن كزمانها قل فيه المخلص لله عز وجل وقل فيه الصادق مع الله تبارك وتعالى وقل فيه الورع وخوف الله عز وجل وخشيته ماذا تنتظر من الناس اصبحنا والله في زمن ان لم نسمع كذبا نسمع من يكذب الصادقين اما كذب واما تكذب نسال الله جل وعلا العفو والعافيه ولهذا كلما اشتد الامر وساء حال الأمة كلما كانت حاجه الامه للرجوع الى كتاب ربها وسنه نبيها وهدي سلفها هو آكد الأمور وأشدها هو من الضروريات التي تقدم على الطعام والشراب بل حتى على النفس الذين نتنفسه لأن القضية متعلقة بعبادة الله القضية متعلقة بما من أجله خلقنا لقول ربنا تبارك وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذه العبادة هذه العبادة التي لا يعبدها الله جل وعلا منا إلا إذا كانت على الوجه المشروع وعلى الوجه الصحيح وسبيل هذا الأمر هو العلم الشرعي هو العلم النافع هذا العلم لا يأتينا هكذا لا يأتينا بالكشف ولا يأتينا بالملامات كما هي عقيدة الضالين المضلين إنما يأتينا بالعلم انما العلم بالتعلم كما قال أبو الدرداء رحمة الله جل وعلا عليه أن نأخذه عن أهله وأهله المتميزون فيه الأثبات الذين هم على الجادة والذين هم على السحار كم من الناس يدعي هذا الأمر أدهل خلق الله يدعيه ولكننا مأمورون بالرجوع إلى سنف واحد من هؤلاء وطائفه واحده من هؤلاء بالرجوع لأولئك العلماء الربانيين الذين جاءت النصوص في ذكر فضلهم وبيان عظيم قدرهم في هذه الأمة الذين صاروا على نهج الأولين ولم يغيروا ولم يبدلوا هؤلاء الذين اممنا به في هذا المقام قال هذا الامام هذه هي النقوله ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم وهذا ان دل على شيء فانما يدل على حرص سلفي هذه الامه على تاصيل الاصول وبناء القواعد هذه القواعد اذا التزمها الناس وطبقوها في حياتهم سلموا من الشرور كلها ووصلوا الى مقصودهم باقصر طريق وباقل التكاليف وهذا هو المطلوب ان نصل الى المطلوب الى مراد الله جل وعلا منا باقصر طريق واقصر طريق هو طريق السنه لا غيره لانه الطريق المستقيم الوحيد والعقلاء جميعا متفقون ان الخط المستقيم بين نقطتين هو اقصر طريق هو اقصر طريق وباقل التكاليف لان العلم النافع يحقق لك هذا الامر يحقق لك هذا الامر لا تهيئ من وقتك سدى ولا تبذل من جهدك فيما لا ينفع، ولهذا اذا اراد الله جل وعلا لعبد خيرا وفقه في هذا الباب جاء في حديث معاويه رضي الله تعالى عنه من يريد الله به خيرا يفقده في الدين الذي اراد الله عز وجل به خيرا به خيرا في دينه به خيرا بان يسلم من الشرور والافات بان يسعد في هذه الحياه وينجو يوم القيامه يكون بماذا يكون ب تفقه في دين الله تبارك وتعالى مفهوم الحديث قال أهل العلم من لم يرد الله جل وعلا به خيرا لا يوسع لهذا الأمر والفقه في الدين دليل من أدلة هذه وحديث معاوية دليل من أدلة هذه المقولة التي أصبحت اصلا من الأصول السلفية وقاعدة من القواعد المنهجية من صار عليها عثم من الشرور كلها وسلم في طريقه لأننا متعبدون بسلوك هذا الطريق وعلى هذه الطريقة وعلى هذه الطريقة وعلى هذا النهج الذي سلكه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقوله عليه رحمة الله هذا يدل على حرص أئمة السلف على توضيح السبيل واماره الطريق للسالكين نصيحه لأمة سيد الاولين والاخرين يدل هذا الادر كذلك على اهميه العلم على اهميه العلم واهميه الاشتغال به والسعي في تحصيله بطرقه التي جعلها الله جل وعلا طريقا لذلك هذا الذي كان عليه سلفنا وهذا الذي كان شغلهم وكان همهم ان يتعلموا ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى فيه دلاله كذلك على ان السلف عليهم رحمة الله جل وعلا كانوا نافعين للأمة لأن بمثل هذا التوجيه ومن مثل هذا الأثر نستفيد نستفيد تحذيرا تحذيرا من المخالفين من المنحرفين لأنك إذا أمرت أن تأخذ العلم عمن هذه اوصافه هذا يتضمن هذا يتضمن نهلهم عن اخذه من غيرهم من غير اولئك الذين لم يجمعوا هذه الاوصاف وهذا به التحديد وهذا المنهج قائم على هذين الاصلين التحليه قبل التحليه، التحليه قبل التحليه. نحن لا نداهن في أمر ديننا، ولا نميع في دعوتنا. جواه يقول لك معلش هذا مبتدع، بصح أنت خذ عنه علم الآلاء، علم الآلاء وع. هؤلاء الأئمة أعطوا دروسا عظيمة لهذه الأمة مما يؤثر عن هذا الإمام محمد بن سيرين عليه رحمه الله صاحب هذه النقول وهذا الاثر الطيب أنه جاءه بعض أهل الأهواء قالوا نريد أن تحدثنا بحديث نريد ان تحدك ما بالحديث يجيوا حتى يكون عندهم إسناد لهذا الايمان فعل عليهم عليه رحمه الله قالوا ببعض الاحاديث قال ولا حديث حديث واحد لا احدثكم به قالوا نريد منك ان تسمع منا ايه من القران يعرض عليه ما عنده من القران قال لا اسمع ايه من القران لا اسمع منك ايه من القران ثم قال له اما ان تقوموا واما ان اقوم اما ان تقوموا من مجلسي لان مجلس السني لا يحضره امثال هؤلاء وهكذا كان الائمه الامام مالك لما جاءه ذلك المؤول الذي يريد الفتنه قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى ماذا قال امام دار الهدره قال الاستواء معلوم والايمان به وأجل، والكيف مجهول، ولا أراه إلا صاحب بدعة، فأمر بإخراجه وطرده من مجلسه محمولا لما لأنه صاحب بدعة وصاحب شبه كانوا يطردون من مجالس العلماء الأحباب لأن أمثال هؤلاء. قد يؤثر في غيره قد يؤثر في جنيسه بشبهه يلقيها عليه فتغرس في قلبه فتكون سببا في جبنته الامام محمد بن سيرين لامه بعضهم قالوا له يا أبا بكر ما فيها شيء لو سمعت منه ايه قال اخشع لو اسمع منه ايه يُحَرِّفُها يُحَرِّفُها فتكون سبباً لفتنه لأجل ذلك هذا وهو إمام وفي هذا المقام يقول مثل هذا الكلام، ونحن البعض منا يريد أن يفسد أبناءنا روحوا روح وقرأوا هذا المنحرِفين بل اتبقي شكوبهم بلك برك شهوه لان اذا شافوكم الناس أصبحت لا تتعبد الله عز وجل نحن نعمل لاجل الناس حتى يرانا او لا يرانا نحن نتعبد ربنا جل وعلا نعتقد انه يرانا ويعلم حالنا وهو فوق سبع سماوات جل وعلا هذه عقيدتنا وهذه العقيده التي ينبغي علينا ان نربي عليها ابناءنا السبب كان هذا منهجهم وهذه طريقتهم لا ياتي ويقول كان الامام مالك غالب من يحضر مجالسه من العلويين ويقول العلويون هذو هم الشيخ يا سبحان الله من يصدق مثل هذا والله لو تكون ألف روايه في هذا الباب حقيقه امل السبب لا يتوافق معها المنكر العظيم ابدا مرتبعات غالب من يحضر لمجالسها ثم نلتهم ائمتنا ائمه هذا العصر من علماء السنه ونقول غالب من يحضر مجالس باز من, من الحزبين وغالب من يحضر مجالس ابن عوف من التكفيريين سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم خلاف للواقع نشهد بذلك ويشهد طلبه هؤلاء المشايخ بذلك وهم اعيا موجودون ولله الحمد والمنه فتغيير الحقائق بهذه الصوره القصد منه تحريف المنهج وإلا فان المنهج هو ما كان عليه سلف هذه الامه ولهذا نحن دائما وابدا نقول لاخواننا جميعا نقولها بملئ افواهنا بيننا وبينكم كتب السلف بيننا وبينكم اقوال ائمتنا وعلمائنا هذه الاقوال محفوظه ولله الحمد في كتب السنه نجتمع عليها ونسير على وفق ما جاء في مضمونها هذا هو المطلوب منا لا ان نغير او نحرر نترك هؤلاء لغيرهم ونأتي بمثل هذه الاباطيل نسال الله جل وعلا ان يجيرنا هذا اذا ما كان عليه صاحب هذه المقولة إن هذا العلم بي بدأه بهذه الحقيقة والعلم إذا أطلق في النصوص الشرعية أو حتى في كلام السلف فإن المقصود به العلم الشرعي العلم الذي يتقرب به الى الله صلى الله ما هوش مقصود به علم الطب او علم الهندسة او علم الجغرافيا او علم الارض هذا ناخذه عن هؤلاء علم الطب ناخذه من الاطباء الحذاء حتى وان كانوا على غير ديننا الهندسة ناخذها عن اهلها اما العلم اذا اطلق إذا أضلق فالمقصود به العلم الشرعي والعلم الشرعي هو العلم الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى هو علم الكتاب والسنة هو علم الكتاب والسنة ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا الذي يقول هو عن الإمام الشافعي وعن غيره من ائمه الإسلام لقول الله تبارك وتعالى دليل هذا قوله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الله جل وعلا سمى هذه الأحكام التي أنزلها في كتابه وهذه الأحكام هي المقصودة بالعلم الشرعي سماها الله جل وعلا دينه هذا من جهة من جهة من اخرى فإن العلم الشرعي يتقرب به إلى الله وكل قرب يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى فهي من دين الله جل وعلا فهي من دين الله تبارك وتعالى لان الله عز وجل هو الذي ارانا بها وهو الذي فرضها علينا وهو الذي بيننا بين لنا صفتها وطريقها هذا العلم جاءت هذه الاحكام المتعلقه به في نصوص الكتاب والسنه ونصوص الكتاب والسنه هي الدين هي الدين الذي تعبدنا الله جل وعلا به والدليل من السنه كذلك ما جاء من حديث معاويه رضي الله تعالى عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني يعلمه احكام دينه، فالعلم إذا دين، وهذا الذي استدل به وانطلق منه الإمام محمد النصيري في مقولته إن هذا العلم دين، فما دام أنه دين وقرب إلى الله تبارك وتعالى والله جل وعلا. ما خلقنا إلا لعبادته والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع فينبغي علينا أن نتعلم أن نتعلم الأحكام التي نؤدي بها هذه العبادة إلا على الوجه المطلوب على الوجه المطلوب فينبغي علينا أن نفهم. بين العلم النافع وغيره العلم النافع الذي كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي كان يدعو به أن يسأل ربه جل وعلا علما نافع علما نافع وهذا السؤال هو المقصود في قوله تبارك وتعالى وَقُلْ رَبِّ ذِذْنِي يعني الاستزادة من العلم النافع الاستزادة من العلم النافع والله جل وعلا ما طلب من نبيه الاستزادة من شيء إلا من العلم إلا من العلم النافع إن هذا العلم دين قال بعد ذلك فانظروا فانظروا عما تأخذون دينكم وخطابه في هذا موجه نصيحة لعموم الأمة لعموم الأمة عملا بحديث كمين رضي الله تعالى عنه الدين النصيحة قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولأن عامة المسلمين بحادة إلى مثل هذا التوجيه أن يعرفوا عمن يأخذ هذا العلم الذي هو عباده لله تبارك وتعالى يعني ان يتخيروا ان ينظروا بمعنى ان يتخيروا وان يميزوا وفي هذا توجيه لامرين مثلا الامر الاول متعلق بمعرفه من يصلح للتعليم وأن هذا العلم لا يؤخذ إلداء عن أهله أهله الذين شهد لهم أهل الخير وشهد لهم أهل العلم بذلك لا يؤخذ العلم عن من عن الجاهل وإن ادعى لنفسه مبدا لاننا في زمن الادعاءات ياتي الجاهل الجهول يدعي انه اعلم الناس ولهذا فإن النبي عليه الصلاه والسلام قد اخبر عن حال فقولوا اليه هذه الامه هذا الحال والحديث عن العلم قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا ينتزع او لا لا ينتزع لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس بل يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم او اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوس الجهال فاسوا بغير علم فضلوا واضلوا وهذه هي المصيبه العظيمه والكارثه الجسيمه اذا وقعت الامه يتصدر للناس من ليس اهلا فتصوروا ماذا يفعل من هذا حاله ماذا يفعل الذي يفعله هو الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فسوئلوا فأكشوا بغير علم فضلوا وأضلوا أكشوا بغير علم لأن فاعل الشيء لا يرطي وكان الفساد العظيم هذه الأمة وهذا الذي نراه ونلحظه وما يجري فينا في مشارق الأرض ومغاربها من نوع هذا الفساد نسأل الله جل وعلا العفو والعافيه مع العلم أن القول على الله جل وعلا بغير علم من أعظم الذنوب والكمال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم والله جل وعلا حرم على العباد جميعا أن يتكلموا في دين الله بلا علم ليس هذا فحسب بل هذا من أعظم الأمور واشنعها ومن أكبر الكبائر حين ربنا تبارك وتعالى الله جعلها بعد الاشراك بالله والشرك بالله تعلمون جميعا أنه أكبر الكبائر يا من لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فكيف بما هو أشد واعظم منه ان تقولوا على الله ما لا تعلمون واما واما والاصل ان الناس الاصل ان الناس لا يمكنوا امثال هؤلاء من التصدر في امه النبي عليه الصلاه والسلام اذا كانت جهات مسؤوله الواجب عليها ان تضرب على ايدي هؤلاء وان لا تمكنها الان عندنا جهات مسؤوله مثلا في المسؤوله عن المساجد ها؟ هذه الجهات المسؤوله من المفروض انها تقدم اناسا للامه الا بعد علمها باهليتهم وهذا يعني سهل يدير لجان تمتحن هؤلاء يشوفوا مستواه العلمي في فهمه للقرآن وفهمه للسنة في فقهه في عقيدته إذا كان صالحا عقيدته سليمه وإذا كان نبيها فطنا يفهم هذه الأمور يقدم اذا كانت عقيدته سليمة لا يخشى عقائد المسلمين يجيب الان ربما يقدمون من هو خارج في عقيدته عقيدته تكفير المسلمين وما يتبع هذا الع... ما يتبع هذه العقيده المنحرفه من فساد بعد ذلك هذا سيصبح أبناءنا ويسعى في الخير في مجتمعنا ابدا هذا سيرنبي لنا نشا من الذين يتفجرون ويفجرون أنفسهم على أبنائنا وإخواننا ممن اعتقدوا هذه العقيدة الباطلة يعتقد أن غيره كافر بالله وقل يصلي معهم في المسجد ويكفرهم لنة وتصيلة نعوذ بالله أو ممن عقيدته فسألت كذلك على اعتقاب الشيعة الرواقب أو قس على ذلك من أصحاب العقائد الفاسدة فالواجب أن لا يقدم لأن هذه امانه والله جل وعلا يسأل كل صاحب امانه على أمانته يوم القيام كلكم راعم وكلكم مسؤول عن رعيته وهذه امانه عظيمة لأنها متعلقة بالديانة متعلقة بدين الناس بدين الناس الأمر الثاني فيما يتعلق في النظر لمن يؤخذ عنه العلم أن يكون ذو علم مؤهل لأن يتكلم في دين الله وأن يسأل في دين الله تبارك وتعالى بعد ذلك ننظر إلى سلامة منهجه واستقامة عقيدته أن يكون على عقيدة سليمة وعلى منهج سوي مستقيم على الجاده هذا الذي نساله لان ما اخبر به نبينا عليه الصلاه والسلام قد تحقق في هذه الامه وهذا لا شك ولا ريب ودليل من ادله صدق نبوته فلم يقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ذكر الفرقه والاختلاف التي تكون التي كانت في الامم السابقه وان اليهود افترقوا الى واحد وسبعين فرقه وان النصارى افترقوا الى ثنتين وسبعين فرقه قال وستفترق هذه الامه الى ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة بعض الناس يستغربون هذا الأمر يستغربون هذا الأمر وهو وحي اخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذه الأمة ستترك وهذا واقع لا يكذبه إلا مكابلاً أليسك الفرقه في هذه الأمة؟ تذهب إلى العراق تجد مئة ملة وفرقة جمعت الفرق كلها هذه بلاد الفتنة جمعت الفرق كلها من الشيعة والشيعة فيهم عشرات الفرق من الخوارج فيهم عشرات الفرق. الفرق من المتصوفة فيهم في كل زاوية في كل زاوية طائفة وفرقة في كل زاوية وكل فرقة تنتسب لشيخها وكل فرقة تعادل فرقة الثانيه بدليل نعطيكم دليل هذا موجود أنا المنطقة هذه ما يشعركم وش من الطريقة موجودة فيه بعض المناطق تميزين ببعض الطرق عندنا احنا في الواقع كان الطريقه التيجانيه صح ولا مناطق في الغرب فيها الطريقه القادريه ومعروف الخصومه بين الطائفتين بين القادريه والتيجانية فعند التيجانيون عند التيجانيون او هذا روحوا واسالو بانفسكم لا تجد في ابناء التجانيين من يتسمى لعبد القادر ابدا ما تلقاش ما تلقاش عند السواقه في المنطقه اللي فيها يقولوا هم الاحباب جماعه الطريقه يسميوهم ويسميهم انفسهم الاحباب ما تلقاش عند القادر وروح الجماعة, الجماعه الثانيه القادريه اذا تلقى يسمي احمد لا احمد ولا مصطفى احمد الشيخ ومصطفى ابنه او نائبه ما تلقاش هذا الاسم لاجل العداوه الموجوده بين الفرقتين وكل منهما تدعي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أليس القادر اسم من أسماء الله جل وعلا يعادون أسماء الله جل وعلا لأجل هذه الأمور أليس أحمد اسم من أسماء نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يعادون اسم الحبيب لأجل هذه الفرقة التي بينهم نسأل الله جل وعلا العفو العافية قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحده هذه الواحدة هي الجماعة واجاء في الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهجهم واجتمع معه في هذا الباب فهو فهو من هذه الجماعه الخيره الطيبه المباركه ولهذا مثل هذه القواعد والتعصيلات التي وضعها سلف ائمه سلف هذه الامه لاجل تحقيق هذه الغايه لاجل ان يسلم المسلم من هذه الفتن كلها من اجل أن يبقى على أو ما كانت عليه الجماعة أو أن يبقى ضمن هذه الجماعة الخير التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة حتى تقوم الساعة، وهم متمسكون بالحق المبين، وهم سائرون على ما كان عليهم، ما كان عليه سلفهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فهذا المعنى الثاني أن نتخير أو أن نميز بين من نأخذ عنه هذا العلم. ليس عن كل من هب ودب آه عن الأثبات عن العلماء الذين هم من علماء أهل السفنة والجماعة عن العلماء الربانيين الذين زكاهم الأئمة والعلماء الذين يعرفونهم ويعرفون عقيدتهم ومنهجهم ويزكونهم في هذا كله اما من كان منحرفا وان دعا لنفسه ما ادعى وادعى له اتباعه الذين يظمرون ويطبلون له ما ادعوا العبره انما هي بالحقائق والمواقف العبره بما يعتقده هذا الانسان والناس الاصل فيهم ان يصدعوا بما يعتقده صاحب الحق لا يخفي عقيدته ولا يخفي شيوخه بعض الناس الان تقولوا خلني شيوخك يعمر لا يتكلم يقول ما تكلمش لانه يفضح اذا ذكر اسماءهم بعض المنحرفين يقول قاله لي او نصحني به من اثق به من مشايخي شكون هذو اللي تثق بهم سميهم تزق بهم يزق بهم الناس الأطر مشايخ غارة مشايخ غيرك هذا المشايخ ما ما ترجع أمك أبوك هذا مشايخ الأمة سميهم حتى تعرفهم الأمة ولكن يتقصد أن لا يسميهم حتى لا يتورط أو حتى لا يورق حتى لا يفضح أو حتى لا يفضح هؤلاء والحمد لله أن نبينا عليه الصلاة والسلام تركنا على الواضحة الجليه والتي وصفها بقوله تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهالها لا يزيغ عنها إلا هالك تركتكم على مثل البيضاء واضحة جليّة نقيه ما مرور بالسير عليها فقط مأمور بالرجوع الى انها فقط هذا الذي امرت به الله جل وعلا امرنا فقال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذكر في هذا الباب دليل على هذه القاعده السلفيه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون أهل الذكر نعرفهم اهل الذكر نعرفهم هم الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أن تتوفر فيهم هذه الصفة أن يكونوا ربانيين بماذا؟ بما كانوا يعلمون الكتاب وبما كانوا يدرسون هذه التي تجعلهم اهلا لان يرجع اليهم في هذا الباب اهلا لان يتصدروا لهذه الامه يبصرونها بامور دينها يبينون لها الحلال من الحرام والصحيح من السقيم والسنه من البدعه حتى تحيا الحياة الطيبة التي ترضي عنها ربها تبارك وتعالى لأن الله جل وعلا لا يرضى إلا على الطيبين من عباده الذين صاروا على المنهج القويم صاروا على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا المقصود من قوله رحمه الله جل وعلا عليه فانظروا عمن تاخذون دينكم ما قال المقصود من هذا ان تاخذوا من اهل بلدكم احنا الان رنق بينه اليوم رنق بينه نقول احنا ما نحدثش الا على قبائل هذا منهج ليس بيمنهج ناقض عن خبيل ناقض عن غير خبيل كيفما كان وأن هذه امتكم امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون الحمد لله الله عز وجل هذا الدين جعله للناس كافا أرسل الله جل وعلا نبينا للعرب والعزم جميعا وقال ربنا تبارك وتعالى في هذا الباب ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الاكرم عند الله وتقى كيف ما كان لا فرق بين عربي او اعجمي الا بالتقوى وانظر إلى أئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة نسبة العجم فيها كبارهم من العجم ابدا من من كبيرهم في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله هذا أعجمي هذا أعجمي أزد على ذلك الترمذي وغيره من من الحاكم النيسابوري وغيرهم من علماء اللغة أكبرهم وإمامهم سيبويه وزد على ذلك في العلوم كلها لأن مثل هذه الأمور لم تكن في أيام حققوا هذه الآية الكريمة إن اكرمكم عند الله أتقاكم فكانوا يتعاملون فيما بينهم على هذا الاساس ياتي الاعجمي ويدرس لي العرب وهم ابناء واحفاد الصحابه رضي الله تعالى ويجلس مجلسه الالاف والمئات الامام البخاري لما نزل بغداد يعني ما وجدوا مسجدا يسع مجلسه ما كانش فخصص له مكان خلاها هذا يسموه الجبنة مكان واسع يسموه الجبل وعقد في ذلك المكان مجلسه الذي حضره بالالاف حضره في ذلك الوقت بالالاف وهكذا كان شأن الأمة مع علمائها تقديرا وتبجيلا ومعرفه بقدرهم تحقيقا لقول رضينا عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالنا قدره ويعرف لعالنا قدره ولهذا من خلال هذا الاثر ينبغي أن نعرف رجالنا وأن نميز بين من يرجع إليه. وبين من لا يلتفت اليه بعض الناس الان يعني ربما لهم هذا خاصه في وسائل الاعلام الحديثه هذا كبيره والشيخ ما الشيخ وكذا وهو لا يسوى في هذا المقام بعض لا يسوي شيء ابدا جعلوا منه ونحن في هذا الزمن نحن في هذا الزمن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبها ينطق الرويبها كيف من الرويبها يا رسول الله قال الرجل التاته وفي رواية الفويسك يتكلم في امر العامة هذا لا يصلح أن يتكلم لا يصلح أن يتكلم إذا صلح أن يسمع هذا خير كبير له لأنه قد حتى سمعنا لا يسمع له لذلك لأنه ليس اهلا يتكلم وفي ماذا يتكلم يتكلم في أمر العامة يتكلم في المسائل العظام المتعلقة بالدماء والمتعلقة بالحقوق وهو لا يفقه شيئا نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافيه كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع هدي هؤلاء الكرام من ائمتنا العظام سيرا على اثارهم وتكتبا لمنهجهم الذي لهذا القدر واسال الله جل وعلا ان يوفقني واخواني لمن يحبه ويرضاه للعلم العلم النافع والعمل الصالح والله تبارك وتعالى أعلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزار على هذه المادة النافعة.